أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنصف عن بلا صيَّة ناصية كاذبة خاطئة فلدع نادية سندع زبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب